ورحمة الله الغذيين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا يا رب الورآن طوى أنت القويل وكلنا رعثاه يا رب الورآن بارك أنت الغذي وكلنا صغراه يا رب القرآن واحد كي لا بيننا لعداره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الآيات من اجتاب الله كانت له اجر عظيم الله عليه وسلم ومن صلى الله عليه وسلم من يجيب يوم القيام فك تجميع مع على صلى الله عليه وسلم بسم الله وبه نحمي أنفسنا ونحمي أهلنا ونحمي أهل الأرض ونحمي أهل الجنة ونحمي أهل النار ونحمي أهل الجنة ونحمي أهل النار ونحمي أهل الجنة ونحمي أهل النار ونحمي أهل دي برومو دي ما ولا ولا Oh my sala al uh -huh. You. Mm -hmm. Yeah. کنید نیده کنید حال to yeah. see. الله a طه. ما شاء الله لوحن حلو يا حلو يا حلو. هو